ط س ي م تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق ل ق و م ي يؤمنون إن فرعون على في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أ ب ن ا َ ه م ويستحي نساءهم إنه كان من المفسدين ونريد أن من على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الورثين. ونمكِنَ َُ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَونَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا م ِ ن ه ُ م ْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ و َ أ َ و ْ ح ِ ي َ ن َ ا إِلَى أُمِّ م ُ س َ أَنْ أَرْضِعِيَ فإذا خفت عليه فألقه في اليم ولا تخافي ولا تحزني ولا تخافي ولا تحزني إن راضٌ إله ل ي ك وجعله من المرسلين فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدو و وحزنا إن فرعون وهابان وجنودهما كانوا خاطئين وقالت امرأة فرعون ق ر ّ عين اللي ولك لا تقتلوه عساي فعنا أونا تخذ و َ ل َ د َ و ا و ه ُ م ل ا ي ش ع ر ُ و ن و َ أ َ ص ْ ب ح َ ف ُ ؤ ا د ُ أ م ِ م و س َ ى ف َ ا ر غ ًَ ا إ ن كَادَتْ ل ت ُ ب َ د ِ ي بِهِ ل َ و ل َ ا لَوْلَا أَطْبَقَ َ ا ع َ ل ى قَلْبِهَا ل ت ك ُ و ن َ م ِ ن ا ل م ُ ؤ م ن ي ن وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ ق ُ ص ي ه ِ ف َ ب َ ص ر َ ت بِهِ ع َ جنب و ه ُ م ل ا ي ش ْ ع ر ُ و ن وحرمنا ََ عليه ََ المراضيع من ِ قبل َُ فقالت ََ فَقَالَتْ هَلْ أ َ د ُ ل ُّ ك ُ م ْ عَلَى أَهْلِ بَيْتِ يَكْحُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ فَرَدَدْنَاهُ إلَى أ ُ م ْ م ه ِ كَيْتَبَرَعِينَهَا وَلَا تَحْزَنْ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ ولكن أكثرهم لا يعلمون ولما بلغ أشدّه واستوى آتيناه حكمة و ع ل م ا آتيناه حكمة و ع ل م ا وكذلك نجزي المحسنين ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها ر ج ل ن يقتتلا هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه ف و ك َ ز َ ه ُ م و س ى ف َ ط َ ع َ ل َ ي ه قَالَ ه ذ ا م ِ ن ع م ل ا ل ش ي ط ا ن إ ِ ن ه ل َ غ َ و ي م ب ي ن إنه عدو م ض ل مبين قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم قال رب بما أن عمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين فأصبح في المدينة خائفا يتربّب فإذا الذي استصره بالأمس يستصرخ قال له موسى إنك لغوي مبين فلما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 رجل من أقص ى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأترون بك قال يا موسى إن الملأ يأترون بك فخرج ا إني لك من الناصحين فخرج منها خائف ا ي ت ر ب ب قال رب نجني من القوم ا ل ظ ا ل م ي ن وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى. قال يا موسى إن الملأ يهتمرون بك ليقتلوك. فخرج إني لك من الناصحين. فخرج منها خائف ا ي ت ر ّ ب قال عسى قال ربني قال رب ن ا الجني من القوم الظالمين. ولما توجهت القاء م د ي ن ا قال عسى ربي أي يهديني سوا السبيل ولما ورد ما أ م د ي ن ا وجد عليه أمة من الناس يسكنون. ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكمان قالت لا نسقي حتى يصدق رضاع وأبونا شيخ كبير فسألهما ثم تولى إلى الظل فقال فقال رب إني لمال أ زلت إليه من خير فقير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 إن خير من استأجرت القوي الأمين قال إني أريد أن ك حك إحدى بنتي هاتين على على تجرني ثماني حجج فإن أتمت م ع ش ر ا فمن عيادك وما أريد أن أشط عليك س ت ج د ن ي إن شاء الله من الصالحين قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين أيما الأجلين ق ط ي ت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل فلما ق ط ى موسى الأجل وسار بأهله أن س م ن جان بالطور ن ا ر ا قال لأهله م ك ث و ء إن أنستنا را لعل آتكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصلون ط فلما أتاهنودي ا من شاطئ ا ل و ا د الأيمن في المقع ة ا ل مباركة من الشجرة أي ا موسى أي يا موسى إني ن الله رب العالمين، وأن ألقي عصاك، فلما ر آ ه ا تهتزك أنها جان، ولا مدبرة، ولم يعقب. يا موسى أقبل ولا ت خ ف إنك من الآمنين. أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء. إليك جناحك من الله بف ذ ل ك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا طمافسقين قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون وأخيها رونه وأفصح مني لسانا فأرسلهم عيرد أن يصدقني إني أخاف أن ي ك ذ ب و ن قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لك ما س ل ط ا ن ا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكم الغالبون فلما جاءهم موسى بآياتنا بينت ا ل و ا ما هذا قالوا ما هذا إلا س ح ر م ف ت ر ا وما سمي ع ن ب ه ذ ا َ فِي أ َ ب َ ا ئ ِ ا ل أ َ و َ ل ي ن وَقَالَ مُوسَى ر َ ب ي ّ أ ع ل م ب ِ م َ جَاءَ ب ِ ا ل ه ُ د َ ى مِنْ ع ن د ِ ه ِ و َ م َ ت َ ك ُ و ن لَهُ عَابِبَةُ الدَّارِ إ ن ّ ه لَا ي ُ ف ْ ل ِ ح ا ل ظ َّ ا ل ِ م و ن وَقَالَ ف ِ ر ع و ْ ن ُ ي ا أ َ ي ه َ ا ا ل م َ ل َ أ مَا ل َ ك ُ م ب ِ ا ل ه ل َ ه غ ي ر ي وَقَالَ ف ر ع و ن يَا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا ه م ا ن على الطين فجعل لي صرح ل ع ل لعلي ا ل ط ل ع إله إله موسى وإني ل َ ظنه من الكاذبين واستكبره وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا, وظنوا أنهم إلي إ ل ن ا لا يرجعون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فاظر كيف كان عاقبة الظالمين وجعلناهم أئمتين يدعون إلنا وجعلناهم أ ئ م ت ي يدعون إلنا و َ ي َ و م َ ا ل ْ ق ِ ي ا م َ ة ِ لَا ي ن ص َ ر ُ و ن َ و أ َ ت ب َ ع ن ا ه ُ م فِي ه ذ ِ ه ا ل د ّ ن ي ا ل َ ع ن َ ة وَيَوْمَ ا ل ق ي ا م َ ة ِ ه ُ م مِنَ ا ل م َ ق ُْ و ح ي ن ولقد آ ت ي ن ا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس بصائر للناس وهدوا ورحمة ً ل ع لهم يتذكرون وما كنت بجانب الغرب إ ط ض ي ن ا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين ولكننا ن ش أ ن ا قرنا و فتطاول عليهم العمر وما كن ت ث ا و ي ا في أهل مدينا تتلوا عليهم آياتنا ولكن ولكن كنا مرسلين وما كن بجانب الطور إذنينا ا ولكن رحمة من ربك لتذر قوما لتذر قوما أتهم من نذير م ن قبلك لعلهم يتذكرون ولو لا أن تصيبهم صيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا فيقولوا ربنا لو لا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِندِنَا قَالُوا قَالُوا لَوْلاَ أُوتِيَ مِثْلَ مَا أُوتِيَ مُوسَى أَوَلَمْ ي َ ك ْ ف ُ ر ُ بِمَا أُوتِيَ مُوسَى مِنْ قَبْلِ قَالُوا سِحْرٌ تَظَاهَرَ وَإِنَّا بِكُلِّ ن كافرون قل ف َ أ ت و ا ب ك ت ا ب م ن ع ن د ا ل ل ه ه و أ َ ه د ا م ن ه ُ م ا ا أ ت َ ت ب ع ُ ه ُ إ ِ ك ن ف ُ إ ِ ل َّ ا أَنَّ ا ل ْ م َ ل َ ا ئ ك َ ة ي َ ع ْ ر ُِ و ن َ مَا ي َ ع ْ ر و ن َ وَمَا لَا َُِ و ن َ وَمَا لَا ي َ ع ْ و ن َ م َ ا َّ ا ي َّْ ر ِ ف ُ و ن َ وَمَا لَا ي َْ ر ِ ه ُ د ن َ م َ م ا لَا يَعْرِفُونَ م َ ا لَا ي َ ع ِْ ف و ن َ و م َ ا ل ظ ا ي َ ع ِ ن َ وَمَا لَا َ ع ْ و َ ص َ م َ ا لَا ي َ ع ْ ر و ن َ وَمَا ل َ ي َ ع ت ر ُِ و ن ََ م َ ا لَا ي َ ر ُ و ن َ و ََ لَا ي َ ع ُْ ا ن َ و َ ا لَا ي َ ب ْ ر ِ ف ُ ب ِ ه ي ُ ؤ م ن و ن و َ إ ذ ا ي ُ ت ل َ ع ل َ ي ه ِ م ْ طَالُوا آ م َ ن ا ب ه ِ إ ِ ن ه ُ ا ل ح َ ق ُّ مِن ر َ ب ِّ ن َ ا إ ن ا ك ُ ن ا م ِ ن ق َ ب ل ه م ُ س ل م ي ن إ ِ ن ك ُ ن مِنْ َ ب ل ه م ُ س ل ِ م ي ن أ ُ ل ا ك يؤتون أجرهم مرضين بما صبروا ويدرؤون ب ا ل ح س ن ة السيئة و م ما رزقناهم ومن ما رزقناهم ي و ن فاقون وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقلوا ا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغ ي الجاهلين إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين وقلوا ا ب ي ع ا ل ه د معك ن ت خ ط ف من أرضنا، أو لم نمكن لهم حرا من ا ي جبل إليه ثمرات كل شيء، ر ز ط م لنا ولكن أكثرهم لا يعلمون، ولكن أكثرهم لا يعلمون، وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها، فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا ق ل ي ل فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا ق ل ي ل ا و ك ن ا نحن الورثين وما أهلكنا وما كان ربك مهلك ا ل غ ر حتى يبعث في أمها رسولا حتى يبعث في أمها رسولا ي ت ل و عليهم آياتنا وما كنا مهلك ا ل غ ر ى إ لا و َ ه ل ه ا ظالمون وما أوتهم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما أ و ت ُ م من شيء فمتاع الحياة الدنيا فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير و أ ب ق ى فلا تعقلون فموعدنا هو عدا حسنا فهو لقائه كمن م ت ع ن ا ه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحترين ويوم ينادهم فيقول أين شركائي الذين كنت تزعمون ؟ قال الذي نحط عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون وقيل دعو شركاءكم فدعوه فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون ويوم ي ناديهم فيقول ماذا جبتُم المرسلين فعميت عليهم الآباء يومئذ فهم لا يتساءلون فأمنا م ن تاب و آ م ن وعمل صالح ف ع س َ ي يكون من المفلحين ف أ م ا ما تاب و ا م ن وعمل صالح فعسا فعسا أي يكون من المفلحين وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم ا ل خ ي ر ر سبحان الله وتعالى عما ي ش ر ك و ن وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأول والآخر وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأول والآخر وله الحكم وإليه ترجعون ق ل ا رأيتم ألا رأيتم جعل الله عليكم الليل سرمادا إلى يوم القيامة. قل أرأيتم إ يجعل الله عليكم الليل سرمادا إلى يوم القيامة؟ من إله غير الله يأتيكم بضياء؟ أ فلا تسمعون. قل أرأيتم؟ جعل الله عليكم إنها ر ص م د ا إلى يوم القيامة. قل أرأيت م إن جعل الله عليكم إنها ر ص م د ا إلى يوم القيامة. من إله غير الله يأتيكم بليل. فلا تبصرون ومن رحمته جعل لكم الليل وانها َ ل تسكن فيه ولتبتقو من ف ض ر ه ولعلكم تشكرون ويوم يناديهم فيقول أين شركاء الذين كنتم تزعمون ونزعنا من كل ُ م ة شهدا فقلنا فقلنا ف َ ع ل م و ا أ َ ن ا ل ح َ ق ل ل ه ف َ ع ل م و ا أ َ ن ا ل ح َ ق ل ل َ ه و َ ظ َ ل ع َ ن ه ُ م ق َ ا ر و ن ك ا ن م ِ ن ق َ و ْ م م و س ى فَبَقَى ع ل َ ي ه م و َ ت َ ي ن ا ه ُ م ِ ن ا ل ك ُ ن و ز مَا إ ِ ن م َ ف ا ت ح ه ُ ل َ ت ن و ن ب ع ص ب ة ل ِ ل ق و ة إ ذ ق ا ل لَهُ ق و م ه ل ا ت َ ف ر ح إ ن ا ل ل ه ل ا ي ح ب ّ ا ل ف ر ح ي ن َ و ا ب َ ت غ ف ي م َ ا آ ت ا ك َ ا ل ل ه ا ل د ا ر ا ل آ خ ر َ ة َ و َ ل ا ت ن س ن َ ص ي ب ك َ م ن ا ل د ُ ن ْ ي ا و أ ح س ن ك َ م ا أ ح س َ ن َ ا ل ل ه إ ل ي ك َ و َ ل ا ت ب غ ي ا ل ف َ س ا د َ ف ي ا ل أ ر ض إ ن ا ل ل ه ل ا ي ح ب ا ل م ُ ف س ِ د ِ ي ن قال إنما أُوتِيه على علم عادِ أو لم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون أو لم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه ق و ة ه وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذن به المجرمون فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليتلنا مثل ما أتيقرون إن حظ عظيم، وقال الذين أ و ت و ا العلم وإلكم ثواب الله خير لمن ا م ن وعمل صالحاً، وقال الذين أ و ت و ا العلم وإلكم ثواب الله خير لمن ا م ن وعمل صالحاً، ولا يلقاها إلا الصابرون، فخسفنا به وبذره الأرض، فما كان له من ي ي ينصرونه من دون الله وما كان من المتصرين وأصبح الذين تمنوا ما كانه بالأمس يقولون يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من ويقدر لولا أن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علو في الأرض ولا فسادا تلك الدار ن َ ج َ ل ُ ه َ ا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ ع ل ُ و َّ فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ ع ل ُ و َّ فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ م َ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا و َ م َ جَاءَ السيئة فلا يجزى الذين َ ع م ل و ا السيئة إلا ما كانوا يعملون إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى م عاد ا ل ر َ ب ّ أعلم من جاء بالهداة ومن هو في ظلال النّبي ن وما كنت ت ر ج و ك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكون ا ل ن ا ر للكافرين ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ رزلت إليك و د ع و إلى ربك ودعوا إلى ربك ولا تكونا من المشركين ولا ت د ع و مع الله إلها آخر ولا ت د ع و مع الله إلها آخر لا لا إله إلا هو كل شيء هلكن ا إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون.